علشان نعرف احنا عزمتنا عزيمة صادقة ولا فيها شوائب يكون ايه الحال استكشفي الكلام ده بجهاز كشف الكذب كشف كذب العزيمة من صدقها بعلامة ايه هي انت لما بتبقي ناويه على حاجة وخلاص حطيت الجدول وحطينا الهدف وماشيين تلاقي نفسك في الطريق بتترددي يعني مثلا خلونا نحط هدف حفظ جزء من القرآن مثلا خلال شهر في المرحلة دي بيجي عليك الخواطر دي وتلاقي نفسك وقفتي تلاقي بتقولي طب ما أنا كنت رحت حضرت الدرس الفراني طب ده الأخوات حيخرجوا ضر أيتام لا ده أنا مقصرة في حاجات تانية كتير لا ده أنا كان نفسي أعمل كذا أعمل كذا وتلاقي نفسك قاعده شمال ويمين لو ده بيحصل لو التردد ده بيحصل يبقى احنا مش الصادقين في العزيمة اوعي ترددين لا مجال للعتاب ولا لللوم. ما تقوليش بس انا كنفسي اشوف موضوع العقيدة طب الفقه طب طب ما ينفعش التذبذب والتردد ده دي صفات المنافقين مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مثلا لو حطينا هدف ان احنا عايزين نعالج نفسينا بالقرآن في الليل الهدف حطيته وهو استشفي بالقرآن ده حيتطلب مني ان انا مثلا حثبت نص ساعة قراءة بالتدبر وكرر الايات خلال صلاة الليل تيجي الوساوس وانت بتصلي بس انت مقصرة في طلب العلم بس انت كنت عايزة تحفظي بس انت ما بتعمليش حاجة لدينك بس بس القرار لا مجال للتردد لا تترددي خلاص حطينا هدف يبقى لازم نوصله وتعالي شوفي المشهد ده كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق العزيمة الحديث رواه براني بإسناد حسن والحاكم وصحعه كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري وصحعه الألباني في تعليقه على فقه السيرة من حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤية أن يقيم بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شاف رؤيا أن في مكان محصن فأول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية دي بأنهما يعود في المدينة فإذا جاء المشركون فيقاتلوهم داخل المدينة فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا اخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد ونرجو أن نصيب من الفضيله ما أصاب أهل بدر فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمه لبس الحرب النبي صلى الله عليه وسلم نخرج نخرج نخرج فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ملابس الحرب فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله أقم خلينا خلاص لا لا احنا هنيجي على رأيك بص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو قام النبي صلى الله عليه وسلم لبس كده تهيأ كده عزم على الحرب فرح قال له لا, لا لا لا احنا ما كانش قصدينه وبتاع طب خلينا قاعدين لا مجال للتردد يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. آه، أنتي قلتي خلاص هتحفظيه. يبقى الحفظ. أنتي قلتي إن أنتي مركزة الشهر ده في إن أنتي تخلص الكتاب الفلاني. أنتي قلتي إن أنتي بتعالجي مشكلة أساسية عندك اللي هي مشكلة داخل بيتك فأنتي قاعد مركزة في الفترة دي على المعنى ده. انت شفتي ان انت عندك بعض الآفات النفسية ولقيتي في داخلك بعض المشاكل اللي لازم ان انت تعملي فيها جهدك حتى تتخلصي من العيب ده انت حتى هدفه ما تجيش بعد كده تلخبطي الامور وتقولي اصل حصل اصل جرى اصل ما فيش اصل لا مجال للتردد يبقى لازم تأخذي الامر بعزيمه صادقة وانا هنا أنصحك بكثرة الدعاء بهذا الكنز الكنز الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شداد بن أوس الحديث رواه الطبراني في الكبير والصحابة الألباني في الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمه على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما